الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات بالله من شروري وسيئات أعمالي من يهد الله لا موجه له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اطهره وسلم تسليما كثيرا النداء فان خير الكلام كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه وضلاله وكل ولاله في المعاصي كنا انتهينا في الدرس الماضي عند الكلام على بعض المنصوبات واخر ما اخذناه التمييز ولكن المصدر و أو الحال المستثنى و المستثنى و المستثنى و المستثنى ذكر المؤلف و ابن و رحمه بعد ذلك و المستثنى و التي تعمل عمل و المستثنى و المستثنى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 لا إله إلا الله نعم ولا إله إلا الله كانتم لا المقصودة هنا تنفي الجنس أي حقيقة الشيء ولهذا قال هنا العنوان قلت أنتها رسول الله فيك قال مؤلف شرط إعمال لا عمل إن هذا العنوان من من الشالح أما المؤلف قال باب لا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 المثال الذي يجمع كل هذه الشروط قوله تعالى فأعلم أنه لا إله إلا الله أستغفر الدين. وتقول لا رجل في الدار أيضا قول تعالى ذلك الكتاب لا ريب شيء تمام فهذه قد <تصفيق> استرجمها هذه الشروط لان قال تنصب النكال بغير تنوين اضافه داخل المفعول ولم تتكرر لا نهو لا رجل في الدال طيب تنبيه اسم لا النافيه للجنس على ثلاثه اقسام الاول المفرد والمراد به ما ليس مضاطا ولا شبيها بالمضاط ما ليس مضاطا ولا شبيها بالمضاط فهمت؟ ها؟ المبرد سبق أن اخذنا المفرد تمام اول دروسه كنا المفرد ما هو تاريخه ما ليس من مدلنا ولا شيء هذا في اول دروسه تمام طيب و... لما رحنا الكلمه كنا هي قول المفرد المفرد هنا يقابل ماذا الجملة اللي هي فيها التأكيد. إذا أخذنا المفرد بمعنى ما ليس مسلما ولا جملة. أقصد بالذات. الثاني المفرد بمعنى ما ليس مركبا ففي باب الخبر المبتدا والخبر قلنا المبتدا الخبر قد يكون مفرد وقد يكون جملة أو شبه جملة. إذا في باب المبتدا والخبر ما هو المفرد ما ليس بجملة ولا جملة. هنا معنى آخر اخر يمضي ما هو المفرد ما ليس ها ولا شبيه من ها ها ها ها ها ها ها ها واضح ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها؟ ما هم بتوش بدي مزاجي تورع؟ ها؟ إيد على إيد على. إيه. إيه. واضح هذا كم؟ هل يمكن المضار؟ المضار. ليش مضار؟ إذا ماذا عبد الله ولا شبيه بالمضاف شو الشبيه بالمضار؟ الذي هو ماذا؟ كمال الكلام أو هو الكلام اللي هو من تمام معنى؟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 إذا كان مفرزا كيف يكون عراضه يكون مبنيا على ما ينصب به فإن كان نصبه بالفتحة قلنا مبني على الفتحة مثال لا رجل في الدار.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 علامات النصب ما هي الفتحة والالي والياء والكسرة حذف النون الفتحة متنا بها والالف متى تكون علامة من النصب بالالي في اسماء الخمسة خاصة ولاسماء الخمسة تاتي مضافة ولا غير مضافة مضافة مضافة الان الآن في اسم المفرد ما ليس مضافة اذا لا يصح تكتب اسماء الخمسه هنا ها اريد نثنى تنال ديال كسره المستنبي هل الفنون يكون في ايه في الفعل مضارع ولا دخل باللام هنا في للام هنا فيه واضح مفهوم طرحين واضح غيره ظل فين الظل راح البيت تستخدم اداره ايضا ها مقبل راح جمال بدري ان شاء الله طيب القسم الثاني المباح إضافة هي بين والإضافة هي نسبة بين أمرين والإضافة هي نسبة بين أمرين إضافة نسبة بين أمرين ولها أخسار لأتي تفصيلها في ذابه إن شاء الله تعالى فهذا حكمه أنه منصوب بفتحة الظاهرة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 راسبان ونحوها هذا الكسم الثالث وهو المضاف والإضافة نسبه بين أمرين طالب علم نسبته للعلم نسبت الطالب للعلم واضح؟ نوع الثالث الشبيب بالمضاف وما اتقل به شيء من تمام معناه الشبيب بالمضاف ما به شيء من تمام معناه وهذا حكمه كالمضاف فإنه يكون منصوبا بالفتحة أو ما نابعنا تقول لا طالعا جبلا موجود تقول لا طالبا علما أصابه الفتوح وتقول لا مكينين الصلاه يذاخرون عن صلاتي تقول لا متقين الله يخذلون ونعم ونعم تفهم هذه هي لا التي تنفي الجزء لتعمل عمل إنه سمى لا الناس يلي ها واضح افو إذا ما هو شطها تدخل على النكبه ولا يفصل عنها فاصل ولا تتكرر فان دقت المالفه بقل عمله وإن فصل عنها فاصل بقل عمله وان تكررت قد تعمل وقد تهمل كما سياتي في كلام واحد اكرر خلح فان لم تباشرها قال فان لم تباشرها وجب الرفع ووجب تكرار لا نحو لا في الدار رجل لا في الدار رجل ولا امرأة 음 فان تكررت جاز اعمالها وإضغاؤها فان شئت قل لا رجل في الدار ولا امرأة وان شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة شكرا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 لا في رجل ولا امرأة لا في رجل ولا امرأة وها هنا تلغى لا ولا تعمل واضح قال ان لم تباشرها وجب الرفع وجب التكرار لا نحو لا في الدار ولا رجل هنا اختل الشرط للممارسه عدم المباشره الشرط الاول اذا اختل وهو اذا دخلت على المعرفه لم تدخل على النكره فلا قل لا رجل قل لا محمد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 وعلى لغتي تعمل عمل ليش؟ هذا الشرط الثاني إذا ما إذا دخلت على المعرف. الشرط الثالث إذا اختل وهو انتكرت قال فإن تكررت جاز إعمالها وإلغاؤها. فمثل لا حول ولا قوه الا بالله تكبرت او تقول لا رجل في الدار ولا امرأه جاز الاعمال وجاز ماذا الاهمال طيب مثال ذلك قوله تعالى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 وكررت لا فقال ولا هم فيها ينزفون طيب الحال الأخرى إذا تكغض يجوز الاعمال فتقول لا رجل في الدار ولا امراه ولا امراه ويجوز الاهمال فتقول لا رجل في الدار ولا امراه اذا جاز الاعمال لا حول ولا قوه وجاز الاهمال لا حول ولا قوه واضح لكن لا تجوز لا ليس فيها فقط هذان وجهان بل فيها خمسه أوجه والباقي يمتنع فيها خمسه اوجه والباقي يمتنع نتصل على هذين الوجهين اللي هما الإعمال والإعمال أو الإلغاء فإذا خير لك متى تلغى أي متى يلغى أمد لا قلت إذا تكررت أو إذا دخلت المال أو إذا فصل بينها وبين اسمها فاصل واضح فقرآن الكريم في جاء على هذا وجه فقوله تبارك وتعالى لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وكارث كثير لا خوف عليهم ولا هم نهزم تكبروا لما تكبروا تكبروا قول عبد الجديا أي رجاء عبده عنفقوا مما رفض من قبل ياتي يوم لا بيع فيه ولا خله ولا شفاعة وكاثرون هم ظلمون هذه الكثير من كثير يأتي يوم لا خوف فيه ولا خلة ولا شفاعة أهمل أعمل هنا وأهمل واضح؟ هل يأتي للإيمان؟ لذلك ما الإيمان إذا لا المراجل بها أن للجنس لا لا فيه وان وإن كان لا للجنس لا فيه لكن لا فيه تنفي الواحد وتنفي الغيره فالمراد لا لا فيه للجنس إذا دخل الاسم تعمل عمل إنا بمعنى تطلب المبتدا اسما لها وتنصبه والخبر خبرا لها وترفعه والخبر يكون عند ذلك مقرداً أو جملة أو شبه جملة على ما سبق في المبتدأ والخبر شرطنا أن تدخل على النفرة مبتدأ اسما وخبره وأن تبتصل به وأن لا تتكرر فإن دخلت المعرفة ألغيت وكانت المعرفة ذات مبتدأ وإذا تكرر أو إذا فصل بينها وبين اسمها باطل ألغيت وعرب الاسم وإذا تكرر جاز أن تعمل جاز أن تعمل وجاز أن تهمل للمهمنا وما بعدها المتدى الى أحيان لا, لا حول نفو نعم ناصف طيب قال المناد نعم اراد اذا أرديت ما رجل ما باجه مبتدا حول, حول خبره. نعم خبر موجود كائن مم. مثل <متدل> لا إله <حقه>, حقه إذن الله أخرى المنابة قال باب <قل> <وشيخ> المنابة المنابة خمسة أنواع المفرد العلم والنكرة المقصودة والنكرة غير المقصودة والمضاف والشبيه بالمضاف قال, فأم قال فأما المفرد, فأما المفرد العلم والنكرة المقصودة فيبنيان فيبنيان على الضم من غير من غير تنوين نحو يا زيد يا رجل والثلاثة الباقيات منصوبة لا غير. باب المنادى المنادى اسم فاعل اسم فعول المنادى اسم فعول. من فعل نادى ينادي نداءا فهو مناد والآخر منادى والمراد بالنداء هو الطلب والدعاء واستدعاء غيرك. وفي اصطلاح النحاة المنادى هو طلب او دعاء غيرك لحرف نداء يا او إحدى اخواتها فانتم ما هو المناده هو المطلوب أو الدعاء غيرك بحرف النداء أو او ما او احدى افواتها وعليه فالنداء يكون ها ولا يكون للافعال وان كان قد يلد الى فعل لاغراض بلاغيه ولوقع تختطى نعم نعم سلام لي لي وشكاين قالني بعيدة لي في الدرس قالني في الدرس يتقادل ثم أنا في الدرس يجيبه طيب خلاص قالني بعيدة لي في دويره لي اه وليه في المنزل يجيبه في الدرس سلام سلام كنا؟ النداء يكون للأسماء واضح مفهوم النداء طيب وحارف النداء يثبت وقد يحذف حارف النداء يثبت وقد يحذف قال ربي قد آتيتني من المذن وعلمتني من تأويل الأحالي فاطر السماوات فاطر السماوات ورق. قال ربي أي يا رب نداء وحروف النداء الأصل يا هي... الأصل فيها يا وأخواتها هي. وأخوات وهي... على الذي ينادى على خمسه اطخم الاول المفرد العلم والمراجع المفرد ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف ماضي. ما عليك المضافر ولا شبيهة في المضافر فيشمل الواحد والاثنين والجماعة واضح؟ فهذا حكمه يبنى على ما يغفع به فإن كان يغفع أو على أن ففي الضمة بني على الظلم مثاله يا محمد اتق الله وإن كان على مترفعه الألف بني على الألف فتقول يا مسلمان أو يا طالباني راجع دروسكما وان كان علامه رفعه الواو كان مبنيا على الواو تقول يا مسلمون تمسكوا بدينكم فما ما هي علامه رفعه الضمه والواو والالف وجوب مثنى مثنى بالضمه مثلنا بالالف المثنى مثلنا بالواو لا وجوب سلام عليكم في الله يا الله يبارك في الدرس نكمل ونتصل به الله يحفظ سلام عليكم ماذا قلنا طيب مثنى بها واضح هذا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 فيه الألف واللام للتعريف في الف لام التعريف فهابنا نأتي بأي بين مع الضمير المناداه لنتوصل الى نداء ما فيه الالف واللام فنقول يا ايها الطالب ويا ايتها الطالبة واضح فاي هنا هو المنادى مبني على في محل ااا مبني في محل نصب والهاء للتنبيه وما بعده يكون مرفوعا بدل من ايوب بدل من ايوب واضح تذكرت من اول مفهوم لأنه مقرض العلم يكون مبنيا على ما يرفع في محل نصب فيام محمد تقول يا عرص من جام pup محمد مناد مبني على الضم في محل نصب لأنه معرد على مسلمان مبني على الألف في محل نصب مسلمون مبني على ألوى في محل نصب مسلمات مبني على الضم في محل نصب هذا النوع الاول من هذا واضح القسم الثاني النكرة المقصودة النكره المقصوده والمراد بها النكره المعينه يقصد بها واحدا معينا فهذه حكمها في حكم العلم المفرد واضح؟ إذا كنت تقصد هي نكره لكن تقصد على المعين أعمى